أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم يَمْشِي يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي وَجَعَلَ وجعل لكم السمع والأبصار وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا قليلا ما تشكرون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 فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نحن اليوم مع سورة تبارك سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك يعني تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تعالى البداية بتبارك وتسبيح نفسه جل وعلا والسناية على ذاته المقدسة في سور كثيرة منها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وغير ذلك من المواضع سيقول الله جل وعلا هنا تبارك الذي بيده الملك يعني بيده التحكم بكل شيء بالعالم السفلي والعالم العلوي بالارض والسماء والكواكب هو الملك وهو المالك جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن شاء أن يرزق هذا ويحرم هذا إن شاء أن يشفي هذا ويمرض هذا إن شاء أن يعطي هذا ويمنع هذا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إن شاء أن يمطر على هذه الأرض إن شاء أن يحرك هذا النهر إن شاء أن يدك هذا الجبل هو جل وعلا يفعل ما يشاء بيده الملك وأيضا هو على كل شيء قدير قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا؟ هو جل وعلا الذي خلق الذي أوجد وأنشأ أنه يوجد حياة ويوجد موت يوجد حياة للإنسان وللحيوان وله النباتات ما يشاء والملائكة والجن والإنس وما يشاء سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة يحيي من يشاء ويميت من يشاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا يعني لم يقل أيكم أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا كده الفضيل بن عياض ما معنى احسن عملا قال يعني أخلصه وأصوبه أن يكون العمل خالصا لله، ألا ترجو به ثناء فلان أو فلان أو مدح الناس، أو أن يثنوا عليك إذا رأوك تصلي، ويعني يمدحوك، وكذلك أن يكون العمل صوابا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يجوز للإنسان أن يصلي الظهر خمسا، مثلا، أو يصلي العصرة سبعا، سبع ركعات يعني، أو نحو ذلك. كذلك في الحج كذلك في الزكاة كذلك في الصيام كذلك الاحتفالات لا يحتفل إلا ما جاءت به الشريعه ان يحتفل به أن يسرك عنه البدع ولذلك قال جل وعلا هنا ليبلوكم ايكم أحسن ليست القضية بالكثرة انما بالحسن عمل وهو العزيز الغفور وهو العزيز الذي له العزة والعظمة والكمال سبحانه وتعالى وهو أيضا الذي يغفر ذنوب عباده إذا استغفروه ثم قال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا السماوات السبع بعضها فوق بعض متطابقة وفي كل سماء من الملائكة ومما يشاء الله تعالى الشيء العظيم وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء قال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني طبقا بعضها فوق بعض مثل طبق الصحن الذي يؤكل فيه الطبق هذه السماوات بعضها فوق بعض قال خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من نقص أو من خلل أو من خطأ بل السماوات والأرض والجبال وكل خلق الله جل وعلا هو مخلوق على أحسن هيئة وأكمل وجه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم قال الله ارجع البصره هل ترى من فطور كرر البصر ودقق اكثر هل ترى من خلل فطور يعني خلل والاصل الفطر هو الانشقاق والكسر ولذلك يقال يقول مثلا انا الذي فطرت هذه البئر انا الذي شققت الأرض وحفرت هذه البئر فيقول الله جل وعلا ارجع ترجع البصره هل ترى من فطور ثم ارجع البصره كرتين دقق اكثر وانظر في السماوات وعد الكواكب وانظر في حركة الشمس وحركة القمر وحركة الكواكب وحركة الأرض وحركة غيرها وكواكب درب التبانة كلها وانظر في المجرات التي في الفلك هل ترى من فطور؟ هل ترى أن هذا الكوكب تقدم قليلا أو تأخر؟ أو الشمس تقدمت أو تأخرت؟ أو كله يجري لأجل مسمى ما فيه أي خطأ أو خلل؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين دقق أكثر أيها الإنسان ينقلب إليك البصر خاسئا يعني منهزما وهو حسير لأنه حاول أن يجد خطأ يحتج به على عدم وجود الخالق او على عدم قدرته فلم يستطع ثم انتقل... انتقلت الآيات للكلام عن خلق السماوات والأرض نذكر ذلك قال جل في علاه ولا قد زيننا السماء الدنيا بمصابيحة يعني بنجوم وكواكب ترونها فالشمس أعظم مصباح والقمر مصباح والنجوم التي نراها هي كاللؤلؤ المنثور في هذه السماء فهي زينة للسماء جمال للسماء بدل ما ترى السماء فوقك سوداء هكذا صار فيها مثل هذه الكواكب التي تزينها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وذلك أن الله جل وعلا يأمر الأمر في السماء فيأمر به الملائكة ويأمر به جبريل وتأخذ السماوات منه من هذا الأمر العظيم رعده ورجفه ف. كانت الجن قبل بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء يسترقون السمع يريدون أن يعلموا ما هي الأوامر في الأحداث التي ستأتي ما هو الغيب حتى يخبروا بها الكهنة والسحرة فلما بعت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صارت هذه النجوم يعني كلما شهب كلما صعد جني ليسترق من السماء رجمته هذه النجوم وقتلته ولذلك قالت الجن كما في سوره الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفضا فقضى الله تعالى على هذا الاستماع ولذلك قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير هؤلاء الشياطين الذين كفروا ويسترقون السمع ليخبروا به السحرة الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب هؤلاء لهم عذاب السعير في الآخرة يعني العذاب الذي يستعر الذي يشتعل ثم قال جل وعلا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بئس النهاية المصير هو النهاية والمنتهى والختام والغاية قال وبئس المصير إذا ألقوا فيها في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور الشهيق هو ما يخرج من الإنسان عندما يتعب أو يمرض أو ينزل به الموت فيبدأ يشهق هكذا يبدأ يشهق فالنار أياذا بالله من شدة عذابها يظهر لها مثل هذا الصوت سمع لها شهيقا وهي تفور وتفور يعني تشتعل وتفطرم بمن, بمن يلقى فيها ثم قال جل وعلا تكاد تميز من الغيض تكاد أن تشقق كما يقول مثلا فلان يتميز غضبا يعني يكاد أن يتشقق من شدة الغضب والغيض هو الغضب على من ألقوا فيها فالنار يعني هي عبد من عباد الله ولذلك إذا ألقي فيها هؤلاء الذين أشركوا بالله أو, أو سبوا ربهم وسبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وتنقصوا الدين ولم يصدقوا بالآخرة وأنكروا أن في نار وجنه النار تتغيظ عليهم ولذلك قال الله جل وعلا هنا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج يعني جمع سالهم خزانتها خزنة النار الملائكة ألم يأتكم نذير ما كنتم تعرفون في, في نار إذا أعرضتم وفي جنة إذا أطعتم ما جاءكم نذير يخوفكم ما جاءكم نذير يأمركم بطاعة الله والإقبال على ما عندها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير جاءنا نبي وأخبرنا أو جاءنا داعية إلى الله أو جاءنا عالم قرأ علينا القرآن وقال اعرفوا ربكم واتقوا نار الآخرة بلا جاءنا نذير لو ما جاءهم نذير لكان لهم حكم آخر لكن هؤلاء الذين جاءهم نذير في الدنيا وأخبروا بما أمر الله تعالى به وننبئوا بنهاية الأمر في الآخرة ومع ذلك أعرضوا هؤلاء يستحقوا العذاب ألم ياتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير طيب ماذا فعلتم مع هذا النذير؟ قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا عقلاء ونسمع النصيحة ما كنا في أصحاب السعير قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا يعني بعدا وويلا وخسارة وشقاء فسحقا لأصحاب السعير الله يتقبل قال الله جل وعلا بعدما ذكر عذاب السعير لمن أعرض ونأى عن قبول الحق قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم يا ربي الذين إذا خلو عن الناس وأغلقوا على أنفسهم الأبواب خافوا من ربهم فلم يقعوا في معصية ولم يحاربوا الله جل وعلا بوقوع في المخالفات الشرعية ويخافون فيما يتكلمون به وما يستمعون وما ينظرون إليه إن الذين يخشون إن الذين يخافون من ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم يا ربي لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير مضاعفة لحسناتهم وهذا يدل على أن الإنسان إذا خلى بمعصية إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت. ولكن قل علي رقيب ولا تحسب ان الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب والانسان ينبغي إذا خلى بنفسه أن يكون أكثر تعظيما لله ما يفتح الكمبيوتر أو يفتح الجهاز الذي في يده ويبدأ ينظر إلى محرمات أو, او يخلو بنفسه في مكان ما ويقع في فاحشة أو تعاطي محرم أو غير ذلك كلما ازددت خشية لله في سرك أحبك الله تعالى أكثر إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعلم أن الله ينظر إليه لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال الله وأسروا قولكم أو اجهروا به كما قال في آية أخرى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فقال الله جل وعلا هنا وأسروا قولكم أو اجهروا به سواء تكلموا بصوت منخفض أو بصوت عالي الله يسمع كل شيء وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ليس فقط يسمع كلامكم إذا جهرتم به أو أسررتم لا بل كذلك ما تخفي صدوركم مما لا يعلمه الناس ولم تتكلموا به اصلا ولم تكتبوه ولم تنطقوا به الله تعالى يعلم ما في الصدور ويعلم أن نيتك كذا أو أو كذا وأنك تريد أن تقول كذا وأنك أردت أن تقول كذا فسكت عنه وأسر قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق محقول ما يعلم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم ألا يعلم من خلق الانسان الإنسان وهو إنسان عاجز إذا صنع شيئا صنع مثلا برنامج كمبيوتر أو صنع تطبيق أبليكيشن أو صنع مثلاً جهازاً معيناً فإنه يعرف أسراره لأنه هو الذي صنعه ويعرف كيف يجعله مثلا يرفع الصوت فيها أو ينخفض الصوت أو تزداد حساسية مثلا الأشعة فيه أو تقل أو هو الذي صنعه وبالتالي هو أعرف الناس به فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان وأوجده وسواه وعدله وهو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وأوجد ما يشاء سبحانه وتعالى قال الله ألا يعلم من خلقه هو الذي خلقكم كيف ما يعرف عنكم ولا يعلم ما في صدوركم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللطيف الذي يعلم ما لطف وصغر من الأمور والخبير هو الذي يخبر يعني يعلم دقائق الأشياء وبواطنها يعلم بواطن الأشياء ليس فقط ظواهرها. يعلم ويخبر لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير ثم قال الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الأرض ذليلة لكم لا يمكن أن تمنعك من المشي عليها أو تمشي عليها بقدمك بتعبدها تمشي عليها بدوابك ذليلة بين يديك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها يعني في طرقاتها ونواحيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إليه المرجع إليه المرجع والنشور هو الخلق من جديد إذا ميتم فأوه سبحانه وتعالى الذي يخلقكم من جديد وإليه النشور قال جل وعلا أأمنتم من في السماء يعني هل أنتم في أمن؟ لستم خائفين منه؟ ما عندكم وجل مما عملتم وبالتالي أمنتم ال لا يخضر عليكم أأمنتم من في السماء اي يخسف بكم الأرض؟ يعني تنشق الأرض وتبتلعكم؟ فإذا هي تمور فإذا هي تضطرب وتدور بكم وتلتف تعذيبا ثم قال أم أمنتم من في السماء هذا العذاب يكون بانشقاق الأرض الآن في عذاب آخر يأتي من السماء نفسها قال أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير أي يرسل عليكم حاصبا الحصباء هي الحجارة تقول حصبت فلان يعني رميته بحجارة فالحصبة هي الحجارة فيقول الله تعالى ممكن أن نخسف بكم الأرض وممكن أن نزل عليكم حجارة تقتلكم من السماء قال أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير إذا نزل بكم العذاب ستعلمون كيف كانت النذر تخوفكم ولا تستجيبون النذر هم الرسل والآيات والقرآن هذه كلها نذر وتحذير واخبار بقدرة الله جل وعلا ثم قال ولقد كذب الذين من قبلهم عاد وثمود وفرعون وقوم شعيب وقوم لوط والأنبياء أقوام الأنبياء السابقين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير كيف كان عذاب من أنكر التوحيد يعني كذبوا به كيف كان عذاب من أعرضوا عن عبادة الله كيف كان عذاب من وقعوا في الشرك نكير يعني من أنكروا التوحيد تقول مثلا الله واحد لا شريك له أعبد الله تعالى افعل كذا وكذا فلا يلتفت إليك ينكر أن هذا حق فيقول الله تعالى كيف كانت نتيجة إنكاركم للتوحيد ها قد وقع عليهم ووقع من العذاب مثل ما قال جل وعلا فأية أخرى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فقال الله جل وعلا هنا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير يعني تصف أجنحتها تطير هذه الطير فوقهم وتأتي على شكل مجموعات ولا هي تقع في الأرض ولا هي تنجذب إلى السماء من الذي حفظها ويسر لها ذلك إلى الله تعالى قال صافات صافات الأجنحة ويقبضن وتقبض أجنحتها طيب لو قال قائل هي في السماء لأنها قد بسطت أجنحتها طيب وإذا قبضت أجنحتها لماذا لا تسقط على الأرض قال ويقبضن ما يمسكهن يعني ما يمسكهن عن الوقوع كما قال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير يبصر كل شيء ويعلم بكل شيء ولا يخفى عليه خافيه ما دام أنك آمنت أن الله تعالى لا يغفل عن الطير الذي في السماء وأن الذي يدعو الله تعالى فالله جل وعلا يسمعه ويراه وهو على كل شيء قدير فينبغي لك أن يكون دعائك ولجأك وهمك وغمك وحاجتك وبلاءك كل شأنك أن يكون أول ما تستعين فيه في مصيبتك لأجل من يساعدك أن تستعين بالله ثم تلتفت إلى من شئت من الخلق لكن أول شيء ابدأ بالله اسأله الإعانة والتوفيق وأن يكشف عنك ضرك ولذلك حتى الطير ما يمسكهني الرحمن إنه بكل شيء بصير ثم قال الله جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن أنتم عندكم جنود فرعون كان عنده جنود أنتم عندكم جنود عندكم اليوم مثلا الدبابات والقنابل المتنوعه والقوى والعلم المتطور ينصركم بدون الرحمن لو نزلت عليكم حجارة من السماء انشقت الأرض لتبتلعكم في قنابل تمنعكم من السقوط فيها في قنابل تمنع البحار من أن تفيض وقد وقع فيضانات وأمور مثل تسونامي ووقعت زلازل ووقعت أمور ما استطاع أحد أن يمنعها ولذلك قال جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هم مغترون بالقوة التي يصنعونها صحيح أنها قوة بشرية لكن لا ينبغي أن يعتقدوا أنها أقوى من قوة الله بل الله جل وعلا إذا شاء أذهب ذلك كله في الملك قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم أنتم صنعتم الدبابات والقنابل والكمبيوترات المتطورة والبرامج المتطورة وغير ذلك هذه لاجل أن تعيشوا في الأرض وتستمروا وتقاوموا أعباء الحياة هذه جنود تخدمكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ونذكر قبل سنوات ان بركانا ثار في بعض نواحي أوروبا وتعطلت الملاحة الجوية قرابة شهر كامل لأن الجو صار ملوثا بأنواع من الأمور التي لا تستطيع طائرات معها أن تطير فتعطلت وتعطلت الانتقالات بين البلدان وخسرت شركات الطيران مليارات الأموال بهذا السبب يتنشق الأرض يحصل زلزال في بلد معين ويموت من يموت والمصانع العظيمة والتطور كله يتهدم ويدخل في الأرض و... ولا يستطيع ان يدفعه يحصل خس في البحر ويحصل ما يحصل من من الفيضان تسونامي وتتضرر منه بلدان ولا يستطيع ان يدفعه ولذلك الله تعالى ينصركم مدينة الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هم مغترون ومعجبون به بما أدوا وظنوا أنه يغنيهم عن الله ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم الله تعالى الذي يرزقكم من الأرض فتنبت لكم الحب والقمح والشعير من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لو الأرض منعها الله تعالى من أن تنبت إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور لجوا يعني دخلوا في عتو يعني في كبر ونفور وإعراض تقول لا تنفر عني يعني لا تعرض عني ولا تذهب عني بعيدا والعتو هو ولذلك قال الله جل وعلا بعدها افمن يمشي مكبا على وجهه ام من يمشي سويا على صراط مستقيم أم من يمشي مكبا على وجهه يعني قد وضع وجهه على الأرض وهو يمشي قد خفض رأسه فلا يرى ما أمامه هذا لا يستطيع أن يمشي مكب الرأس هذا لا يستطيع أن يمشي يصطدم بجدار ربما صدمته سيارة سائره ربما صدم بالناس ولازم يرفع رأسه حتى يرى ما أمامه حتى الاعمى لا يستطيع أن يفعل ذلك لابد أن يقوده أحد أما يمشي مكبا على وجهه أهدى يعني أحسن وأسلم ويستطيع أن يبلغ طريقه أما يمشي سويا يعني مستقيما على صراط مستقيم وهذا فرق بين الذي يقبل ايات الله ويتعلمها فيكون يمشي صح في هذه الحياة وبين الآخر الذي هو مكب يتبع شهواته وينظر في شأنه الخاص ولا يلتفت إلى شيء من امر الآخرة ولا ما أمره الله تعالى به ثم قال الله جل وعلا قل هو الذي أنشأكم أنشأكم خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الأفئدة القلوب والعقول قليلا ما تشكرون اشكر الله على أن أعطاك سمعا وبصرا وعقلا قل هو الذي ذرأكم ذرأكم أوجدكم في الأرض وإليه تحشرون أوجدكم ويسر لكم الحياة في الأرض وإليه تحشرون أسكنكم في الأرض وإليه تحشرون ثم قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الكفار يقولون للرسل متى هذا الوعد تقولون في آخرة متى تأتي الآخرة قل إنما العلم عند الله ما ندري متى الآخرة وإنما أنا نذير مبين قال الله وهو يتكلم عن وقوع القيامة فلما راوه زلفة رأوه فجأة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تدعون أنه غير صحيحة ها هو الآن قد, قد وقع تدعون يعني تدفعونه وتردونه ها هو قد وقع أمامكم الآن هذه القيامة قل ارايت من اهلكني الله ومن معي ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من يساعد الكافرين من يجير يعني من يعين الكافرين من عذاب أليم إذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وأصحابه والمؤمنون لو أراد الله جل وعلا ان يهلكهم لما منعهم احد مع رحمته بهم واقبالهم عليه وعبادتهم له واستعانتهم به إذا كان المؤمنون لا يدفعون عن أنفسهم الهلاك لو جاءهم مع معرفتهم بربهم وتقربهم إليه فمن يجير الكافرين إذا الكافر المعرض من يجيره من يساعده من عذاب أليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون فستعلمون من هو في ضلال مبين ثم قال الله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا تقول فلان غائر العينين يعني دخلت عيناه في وجهه فغورة يعني لو أن الماء بدل ما تحفرون في الأرض مثلا عشرين متر خمسة عشر متر ثلاثين متر مئة متر مئتي متر أكثر ويخرج لكم الماء لو أن الماء دخل وصار مثلا على بعد مئة كيلو في الأرض أو ألف كيلو في الأرض من يخرجه؟ قل رأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بِمَاءٍ مَعِينٍ لا, لا أحد يقدر أن يأتيكم بماء معين يعني ماء حلو صالح للشرب الحياة الله يتقبل بل منكم السلام عليكم ورحمة الله